بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا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 بَلْ زَنَوْنَ انْتُمْ أَلَنْ أن يَقُولَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى بغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحاً قريباً ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكف ايدين عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ثنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لثنة الله تبديلا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 ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذيينَ كَفرَوا فيِي قُلُوبِهِمُ الحميةة حمية الجهلية فَأَزَل الله سكينَةَ فَأَزَل الله سكينتَهُ على رسُولِهِ وَوع المُؤمنِنينَ وَأَلْزَمَهمم كلِمَةَ التَّقوى وَلْزَمَهم كلِمَةَ التَّقَوى وَوكانوا أأَحقّ بههَا وَأَهْلَهاَا وَوكان الله بكلّ شيء لمام. لَقَدْ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الرؤيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فتحا قريبا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 تَرهُم رُك سُجَّديه يَبتَغونَ فَضلَم مِنَ الله وَِبوانَ سمهُم في ووجوهِهِم سمهُ في ووجوهِهِم مِنْ أَسَرِ السّجودَ ذَلِكَ مَسَلهُم في التوْوراح وَمَسَلهُم فيإِننجلِكَ زَرع أأَخْرجَ شَطْأهُ فَآزَرَهُ فَسْتَوْلَغَ فَسْتَوَىعَ سُوقِ فَسَوَّى على سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ عَلَى يَغِيظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما